سلاما يا ربي يا عالم الحال اليك وجهت لمال فمن علينا بالقبال وكلنا واصلح البال فأمن علينا وكلنا وأصلح البال عالي وتركي عن, السبيل وتركي وتركي عن السبيل يا ويح نفسي الغويا تجري دنيا دنياه نفس الغويه تجري دنيا دنياه يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي What's no, that okay. أخشى لي ما عذابك يا ربي إني ببابك أخشى لي ما عذابك يا ربي أمتنصيري فاجعل جنانك مصيري يا ربي أمتنصيري فاجعل جنانك مصيري أشلع إليك Patrzuki Aleluja Amen